ضايع وقت ش نشطة ف في الموضوع. الوقت اللي احنا فيه فيه ت اتكلم الوقت بالذات الوقت حاجة احنا احنا لحد حيك بلا ما الموضوع اللي اللي الساعة السادسة لحد الساعة السامنة لو الروم نشطة, هيك الله يخطرنا يا حليمة لو من ده ده لو الروم ن ش ط ة الروم بتفضل عاليه بقيه اليوم الوقت ده الروم مكنتش ا ن ش ط ة فيه مهما تعمل دعوات بقيه اليوم الروم بتنها ميته وكل صنم ر حاجة ه ق ر دقيقة و ن ل الله دعوات بارك الله فيكم. تمام تمام فيكم طيبين ا ز تفكر تفكر بطريقة جديدة؟ تفكر بطريقة جديدة جديدة ك تجيب النص اللي ه و دليل لدى المسيحيين وتثبت وتكلمنا وحنة اللاوي انجلي وحنة وحنة هلكاتب هلكاتب تلميذ من التلميذ هلكاتب بمعنى بمعنى سبق قبل ان النص ايه احنا انجلي حكا الله انجلي من انجلي غلط ده كده يسمع عاصر المسيح هل كاتب انجيل يوحنا ده كان تلميذ او عاصر المسيح او كده طيب المسيحيين بالتأكيد حيقولك طيب يعرفش يوناني عملية نصي بالعربي بتاعنا يعني كل والكلام كله هتكلم هنعمل اه احنا ماناش ما امكانياته امكانياته تمام نقض بتاعنا ده واحدة لقد قد على على بقى لما دائما كنا ب ن س أ ل ي السؤال شباب ا ده يفيصل ا ص ا ا كنت د ا سؤال هل كاتب كنا دائما بنسال أ ل سؤال ده صح ي انجيل يوحنى كان يعلم أن المسيح سيموت ويقوم دايما、بنسأله. طيب فيه كده كاتب كان بدأنا مدور هل بنسأله لما القانيجيل التناثة قلنا قبل ما أن زي كده لما دورنا في الانجيل ا ل ت ل ا ت ة لقينا ان يسوع أبو 14 مرة قال اربعه ش ة في الاناجيل يوحنى إلا في موقع واحد النهاردة الواحد عشر ي ة ج مره ل ا انه مسيح ا ل كاتب ا ن هيموت المسيح ل و ي من تلميذ المسيح و س م ع ا ل م س ي ح هو ب ي ق و ل ن ه عشر مره حيقول ل طبعا طبعا بتاعي عندك الدليل اه الدليل لك يقول اه فاجاب اليهود وقالوا له ايه ايه ترينا و حتى تفعل هذا النص اثنين وعشرين بقى فلما قام من الاموات تذكر تلاميذ انه قال هذا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قال يسوع ايه انه النص 22 ده كرسة؟ النص تعالوا نقولوا اولا الكلام السياق واللي كلام الغاز رأيكم ومصيبة ليه ليه في ده ده كرسة كرسة مفهوم بقى بقى ده هو اليهود نقطة、دي. الكلام هنا في اللي هو بتاع الهيكل ا ل ه ي و طبعا ع ما احنا زي ر فهمت ي ي ن كلنا ان ل و د ف ه الكلام ان هو الهيكل الدليل في بدل الاول د ل ل ي ن ن ي الدليل ا لما خدوه راحوا يحكموه وقفوا ج ا ا ب و شهود زور و و اثنين شهود زور قالوا ايه هذا هيكل الله وفيه قال اني اقدر ان انقض هيكل الله وفيه ثلاثة كلمة المسيح اللي ايام اقيمه هم غيروا كلمة بس ان المسيح هو اللي قال انقضوا هم بس بينما الشهود الزور قالوا ايه ان هو اللي ينقد اين ا ا ليسوع هو الذي يقيم هذا الفعل اذا النظر الحرف بصرف الكلمة عن ان عن تغيير الكلام هم سواء ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله. ياناقد الهيكل الكلام ايه الكلام هم بيقولوا يعني انت ياللي غاية القوة وبتقول انك تقدر الهيكل لانت تنزل على الصليب كنت انك عندك معنى هم كما من فاهمني؟ ده ده تقدر وتبنيه يعني تنقد هنا عن القوة يا تخيل يبقى قدامك شخص انا في بيتكلموا يبقى قوة القوة قدامك بيقولك وانا تخيل فيصل شخص خلي وأنا سوي دخل ل ع يقولك ك هاكر د ل و ت ي ب يا فيصل انا دلوقتي على كفاءه اني اقفل البلتوك ده يا عم ازاي بس يقولك يا عم انا اقفله فانت عارف المكدف فانت جت انت جت فانت بتقول ايه يالي انت بتقول ايه اقفل البلتوك منقطه جيت جيت بتقوله بتقول الاستهزاء <تصفيق> هيكل الله تفك نفسك ده ده يبا منقطه بس براوي قمة الاستهزاء قمة قمة فيه ثلاثة ايام ثلاثة خلص نفسك. طيب نرجع ف س طيب ن بقى للنص اللي انا شايف ان هو كارثه ة يوحنة في ح ل في ع على حاجة الاول حاجة ان و فهموا ان الكلام يوحنا ل م موجودين حيفهم ي الهيكل لأن الصياد ان عن لان في كله الهيكل الكلام مشكلة كان بقى بس بس ا ل س م ع اللي بالزن ايه دي بس م ش ك ل ة بقى ث ا ن ي ة و ا ح د ة تعالوا ايه نستعرض هذه ا ل م ش ك ل ة مع بعض سواء بس اجيب لكم نصوص بسم الله الرحمن الرحيم حد فتح برنامج النصوص يا شباب اه حد... اختنا جزالية من و طيب ا خ ت ا جزالية ماتة ماتة ماتة انا عايز وتنزل ركز له اقول وسمحتي ايه من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم و ي ت أ ل م كثيرا من الشيوخ ورؤساء ا ل ك ه ن ة ويقتل ا ل ك ت ب ة و وفي اليوم الثالث يقوم طيب ايه يحنى ننزل من انجيل تاني جاب ماتة النص من ننزل على لوقة نخش ل و قائلا ت ن ن وعشرين ي ق ا انه ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء ا ل ك ه ن ة و ا ل ك ت ب ويقتل في اليوم الثالث يبقى جبنا من متة جبنا من لوقة. تعالوا نجيبوا من انجيل تاني تعالوا نجيبوا بقى من انجيل مين من انجيل وثلاثين يبقى جيل جبنا جبنا بقى اربعة جبنا لوقة مرقص من من من من من احنا من انا تعالوا تعالوا مثلا متة الثلاث عشرة كده ها نحن صاعدون إ ل ى اورشليم وابن ا ل إ ن س ا ن يسلم إ ل ى رؤساء ا ل ك ه ن ة و ا ل ك ت ب ة فيحكمون عليه بالموت ويسلمون إ ل ى ا ل أ م م حلو اللي مركز معايا التلات اللي أنا نزلتهم دول أوضح ولا النص اللي أنا التلات اللي نزلوا نزلتهم دول هنزله حيموت نصوص نصوص إن إحنا نفهم منهم أوضح أوضح أوضح يسوع حيموت ويقوم ده ولا النص اللي نزلته انا و ن ياسوع موجود في هذه ا ل ل حلو الكلام ح ظ ة انا طب ب ت ك ل م في ه بقى دلوقتي ا ن ا بتكلم ل د و ق ت ي يا حبيبنا علي في نقطة في ل و ك ا ت ب انجيل يوحنة هذا و ت ل م ي من ت ل م ي ذ الهيكل م ولما قام لما قام من موت التلاميذ س ي ح ت ر انه الكلام الاوضح اللي المفروض يتذكره لما هو قال حيموت ويقوم لما ب ط ر ا ل شده قال له ح ا ش ا ك يا رب ولا يتذكره قصه الهيكل واضح النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها ولا م الكلام ت و و م ك من كلام إنه على موت وقيام عميوحنا إنه عن فكن الآن الكتبة الهيكل لازم تذكر الهيكل لازم تذكر الهيكل إذا كان على إذا يسوع ده ي ك أحدّش ف كلامك صح لو حد فهم إن الكلام عن الجسد د كلام كلها كلام كلام الناس هل أول؟ هل الأول؟ أساسا من من أنت أحضرّت أنت أحضرّت قلت الدليل ن الناس حاكتين أنه عن ا الهيكل ا س فهمت فهمت فهمت إيه الناس فهمت إيه فهمت حاجتين بتكلم إيه ل ي الاولاني سيد أ و ح ج ة الدليل أ لما قاله هذا قال أ ن ي أ ق د ر أ ن انقذ هيكل الله آه ملوش ا ع ل ا ق ة بالمطول ر والقيامه طيب إ اللي عامله كاتب كاتب إنجيل, يحنى؟ كاتب إنجيل يحنى لأنه ما يعرفش لأنه ما بقى يعرفش بالكلام اللي مكتوب في الثلاث أ ن ا ج ي ل ا ل ت ا ن ي ن لذلك كان لازم ي ح ط ان يسوع التلاميذ يعرفه طيب هل في نص واحد في انجيل يوحنا يسوع تكلم مع تلاميذه انه و ح ي م و ت ويقوم الاجابه إ ج ب ة لا ل إ ة لا الكاتب مفيش يبقى ن ا في العاده ل الهيكل ان هو يحط ي فيصل مصيبة ي ل مصيبة ل ا ل على د ر ا ي بباقي ة ا ل ن ا ج ي ل الثلاثة ل ن ه و لو ع ل ى د ر ا ي ة بباقي ا ل ن ا ج يحط ل الثلاثة كان ق ف ف من دول ل م ا قام ا من ل ا م و ت تذكر ن ه ق ا ل ل ه م ف ي ا ل ج ل ي ل ن ه ي ن ب غ ي ان ي م و ت و ي ق قام و الاموات تذكروا م فلما من ن ه قال لهم كذا لهم ده اللي في دماغي بنص غلط إذا إنجليو تذكر تلميذ هذا كان أساسا أساسا وبعدين في حاجة أنا بتكلم يا في وقت ما كانش لسة حل عليهم الروح القدس أنا بتكلم في وقت ما كانش لسة حل عليهم الروح فلما قام من الأموات تذكر تلميذ إنه قال الخلش الخمسين جي ولا الكلام كاتب عشان النص بتكلم بتكلم كله وبعدين من أنه حنى لسه لسه وقت وقت يوم طيب يبقى عليهم عليهم ده ده في فيصل في في جيه يحط حل حل لسه ويقول ان التلاميذ او يسوع تنبا انه و ح ي م و ت من اموات اه بنص غلط تمام فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قال زخ... النقطة التانية معنى كلامه ده فلما ي يا、فرصة. فيه فيك في كارسة كارسة كمان ا فرصة في معنى ك ل ا ه ن ايه هي فلما قام من الاموال تذكر تلاميذ انه قال هذا تذكر حط بقى تحت ك ل م ة تذكر دي ميه خط ليه بقى اي وقت المحاكم سيد ر ل ا قاله هذا قال إن أقدر انه اقدر انا قد هيكل الله بس في ا ل ع ن ا ج ي ل ا ل ت ا ن ي ه فهمت ان هي الهيكل تمام تعالى بقى اقولك ل ليه هنا بقى فيه ك ر س ه يا ج م ا ع ة ك ل م ة تذكر هنا ماذا معنى كلمة معنى ك ل م ة تذكر معناها ايه ان انا كنت ناسي واراي الشاعره العظيمه اللي بتقول وان كنت ناسي افكرك يا مكان غرامي مش عارف ي ص ه ر ك اه تذكر يعني هو كان ناسي بس افتكر دلوقتي حلو طيب نربط ده نربط تاني بيوحنى ليه مقالش ا هنا ل أ ن ه م لم يكونوا بعد قد تذكروا انه قال لهم انا جبتلك من الكاتب ك ل م ة تذكره يعني الكاتب لما بيجي يستخدم ص ي غ ة م ع ي ن ة انهم كانوا ناسيين او مش فاهمين حط ك ل م ة تذكره في النص ف ل م ا قام من ا ل أ م و ا ت تذكر تلاميذ أ ن ه قال هذا تمام لا مش م و ض و ع غ ي ب ه ب ه بسر الكاس ا ل ل ي ج ا ي ل هنا بيقول ل أ ن ه م لم يكونوا بعد يعرفون ا ل م ع ر ف ة هنا معناها يا شباب هل ا ل م ع ر ف ة هنا معناها الجهل بالنبوءات أ م الجهل بك... لا م ف ه ش م ا ف ه م و ش كلامه كان ق الها يا فرصه كان ق الها إ ن م ا هنا معناها الجهل ب ا ل ق ي ا م ة الجهل بقى عن طريق إيه؟ إ ن ه م معرفوش لاحظ إ ن ده ا ل إ ن ج ي ل الوحيد م ا هي و ا ض ح ة يا أ خ ي مش م ح ت ا ج ة يعني اني اعرفونا الكتاب اللي هي النبوءات لاحظ يا فرصه إ ن ده ا ل إ ن ج ي ل الوحيد اللي يسوع لم يكلم تلاميذه انه ينبغي أ ن يموت ويقوم لاحظوا ان ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ي ح ي ة كلها م ب ن ي ة على موت و ق ي ا م ة ا ل إ ل ه فلو حتى ك انكتب يوحنا دان كتب بسبب ان هو ا ل ه ي ة المسيح او يوحنا اللهوتي كان على الاقل ولو نص واحد فقط كان قال ان المسيح قال ان هو هيموت ويقوم تمام؟ طيب. إ ي ه ه ي ا ل غ ل ط ة كان ممكن حط ف ي ا ل ص ي ا ق نص واحد المسيح بيقولهم ل ح ي م و ت ويقوم كان ممكن حط في الصياق ده نص واحد بس لأن ده كتاب بشري فلازم حتلاقي غلطة. لأن ده كتاب بشري لازم حتلاقي、غلطة. والغلطة مش منه. ده لازم الله سبحانه وتعالى ممكن نص لأن لأن منه لأنه ده إنسان حط بيحد غلطة غلطة الحط حيخليه يغلط غلطة في بشري بشري ده ده ده ده بس عن إنسان حيخليه عشان لما يجي واحد بعد كده يبحث ج ي واحد ع د كده ي ب في هذا الكتاب عشان لما يجي يؤمن ج ي ي ان هذا الكتاب هو من عند الله سبحانه وتعالى يكتشف هذا الغلطه ة تكون حجة ع ل ي امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تمام يبقى احنا كده بنأكد بالنص الوحيد اللي في انجيل ان كاتب انجيل يوم لم يكن تلميذ أو المسيح لانه انجيل الوحيد كده يبقى بنأكد يوحنة يوحنة يكن او عاصر في ا لانهم ل ي م تكلمش المسيح ل فيه اهو لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان ي ق و م من الاموال والله كان احسن له ا ل ك ل م ة جميله ة شوف بقى م ن الاحسن لانهم لم يكونوا بعد قد فهموا ما قاله يسوع انه سيموت ويقوم ياخي كنت ريحتيني ياخي كنت ريحتنا بحالنا بلاش لانهم كانوا ناسوا ناسوا ناسوا طيب الكلام هنا احسنت يا علي طيب في حاجة يا حاجة كمان الهيكل دي كان الكلام مع علي التلاميذ قصة دي قصه الهيكل دي كان الكلام مع التلاميذ لا ماكنش ا الكلام مع التلاميذ اساسا كلام أ س ا ما كانش مع م كانش ا ا ل ل ت ي بصة شباب ي و ة ده وقت ا ل م ح ك م ة هذا قال اني اقدر ان انقد هيكل الله وفي ث ل ا ث ة ايام اقيمه ده اللي فهمه اليهود نص الهيكل فيوحنا النص يحتمل انه لم يبين لهم ولليهود حاجه اصلا والدليل وقت المحاكمه ل ا اصلا ت ايضا اليهود لم يقولوا اي علي هيكل ن ب و ا ت ي ا ج م ا ما كانش ع ة ك فيه ت ا ايام ب مكتوب الوقت د ه الكاتب ده كانش فيه كتاب مكتوب يعرفوا منه المسيح هيموت ويقوم ك ل م ة الكتاب هنا المقصود ب ه ا ا ل نبوءات أ ي التوراه او العهد القديم كله مكانوش ا يعرفوا النبوءات ان هو ه هيموت ويقوم طيب غلط ياسوع فين يا حلو؟ كلام ياسوع فين؟ كلام كلام تفتكروا حلو؟ وقال لهم جاء فهمتوا هو انتوا الهيكل قصدي كده مش عارف ا لانك ك ت ب ه فيه قايل صراحة اناجيل تاني ايوه ده اللي انا ت ده ب لو م ما فيها في فصل الاناجيل التانية ليه الكاتب شافش لانك ل بقى بقى تبص في الباقي الاناجيل لما الملاك قال المريمات قال ايه ق ا ل ل م ر ي م ا ت ايه ذ ك ر ن ا كيف كان لما كنا في الجليل لما قال لكم انه ينبغي ان يموت ويقوم فتذكرن كلامه. كلامه افتكروا موقف قالوا يسوع التلميذ بحسب يوحنا ت اختنا يا جزالية كميلي、بقى. ليس هو اللي كنا كن كيف كنا قاموا مسكرنا كان لما هون كنا هو بعد بالجليل كميلي لا ل بقى بعد هو 24 سبعة, سبعة ل انه سبعة قال ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه وفي باقي الاناجيل ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم ما هو بص أنا كلامه هنا بيتكلموا موقف انا ايه فتذكرنا هو هنا بص بربط عن حصل حقيقي إن إن انما ه قال بلسانه ان ح و وقوم في يوحنا معندوش ا ولا موقف يا فيصل ما حاشاكة عندوش قصة حاشاك رب ليكون ا لك هذا معندوش ا اي موقف من الكلام ده الموقف الوحيد اللي عنده قصه ة ا ل ي ك ل قصة الهيكل ده الموقف الوحيد اللي عنده الموقف اللي و ك أ ن سبحان الله والله يا فصل بيجيل إ ح س ا س ده و ك أ ن قدام كتاب بعد ما انكتب الهدف من ا ل ا ل و ه ي ة و ت م س ك الكتاب في ا ل إ ي د كده قالك لما تيجي نحط فيه م ن يسوع قال إ ن هو حيموت ويقوم فتحط ت ق ص ة الهيكل ديك التعليق بتاع ل ي قصة ه ل يقول كلامه وأما هو فكان كده عن, عن, عن كلامه والله ده ا ل إ ح س ا س اللي عندي في ا ل ك ل ا م ده قدام كتاب كده بينضف له عقيده قدام كتاب آه يعني قدامك م ا د ة خام وانت بتحاول تضيف إ ل ي ه ا ع ق ي د ة ده هنا قال عن جسده حط ف ر ح ة انه كان يتكلم عن هيكل جسده وغيره و ق ص ة ا ل م ر أ ة الزناديه مش عارف ن ح ط ت في ا ل إ ن ج ي ل ليه اساسا س تمام يا شباب. يبقى كده النص الوحيد فتذكروا لنا كلامه النص الوحيد طلع لهم ده طلع بالنسبة لهم. طلع مشكلة ل أ ن مش ده الموقف اللي المفروض يفتكروه المفروض كانوا يفتكروا المواقف ا ل ص ر ي ح ة عشان يفتكروا انه و قال ان هو ح ي م و ت ويقوم م ان لم يكن تلميذ لم يسمع من وده يوحنى والله يوحنى بيأكد الله عليه كاتب كاتب انجيل انجيل يكن المسيح ان احسنت صلى ل س هل في ضيف مسيحي معترض س ت م م ع ع ل ع الكلام ده هل